يا يمه من تيجيتك طالب منك الغفران أقبل قاعة أقدامك وغسلها بدمعاتي يا يمه كل ما فيني نادينك أنا ندمان طلبتك قولي سامحتك أرد الوجه بسماتي أنا أدري قلبك الطيب كسرت بصدمة النكران غرطت غلطتي هذه تعير كل غلطاتي شوف الشاب يا يمات رماجة ولا طرحان رب اللي يرفع ذاتي ونزل الردى ذاتي فقدت الراحة من بعدك فقدت الطيبة والتحنان بدونك راحتي غياء بدنك هذا حاتي أنا بعدك ولا حاجة يا أنا يا بعدك ترى مجان أشوف لا أشوف اللي يوريني مساوتي أنا وسيد الشجع واله يا يوم يجيب همومي هلالا ويوم يهاب صدقتي يومي يا من قلتي لي قلتي لي زين الليامي بسندى رميتك في بداياتي, بداياتي رماني في نهاياتي أنا من شال جبيدا وماكي بس فلل بركان نخيتني وطلبتني ولا حصلت نخواتي مثل ما هنت بعيوني عليهم جوبي مكثان رمال وطانتهم فزعان وندمعات فزعاتي يا يمه لا تظنيني أنا من فعلهم زعلان سواد فيك سويتا وسووا فيني سواتي يا يمه يلا ظنيني يدفيني بها الأحضان أنا أدري فيك مشتاقات أهمك بس ملاقاتي يا يم حال غميني يا بي أرتاح ما تعبان تعبت هرب من ذنوبي أبيك آخر مسافاتي أبا أسمع منك يا أيك المهال صوتك ما أسمعي والهام أبا أسمع يمه بصوتك أبا أذكر فيه نشواتي أشوفك ساكت يا يمه, ولا يا يمه غفتي وإلا نحل طعام يا بعد مري ذابتي من مواساتي يا امه طالب بكامي اذا في عيونك شان أشوف الموت بعيوناي عسى هالطيب هقواتي تعالوا يا بشر شوفوا أنا تلفان, أنا تلفان أنا أمي مدري وش, وش فيها أنا مدري أنا حاتي يا يمه شنو أمي أنا متات لا لا لا ترى ضمطان أنا أمي ما تخليني على حزني وناتي أنمي قوبها طيب لا يمكن تبك إنسان أنمي ما تبكيني ولا تتمنى آهاتي يا يوم الصح ما متي يصح المؤتنا ما حان إذا متي أنا بعد بابي وين ساعتي يا يما قومي يا يما هو للموت لا كان أنا جيتك وانا ناوي ابدا فيك جناتي تركتيني ومتي لا تركتيني وانا غرقان ولا مسموح اولادي ولا تل عن كلاناتي امل جالي وانا المذلي وذا المخطئ وانا الندموان وانا بهدي رماتك اوباطم أجيت من الهنام فلاس وقلض الناف ضن خسرا تركتيني على ناري أعدد فيك زلاتي أولاني مرضي ربي أولاني تابع الشيطان أنا بعدك ترى ما بين نهاياتي وبداياتي يا امه منتي جيتك كل مره تجي غفران وشفت الناس تلعني تحذرني